وما ادراك ما الحطم نار الله الموقد وما ادراك ما الحطم نار الله الموقد وما ادراك ما نار الله الموقد وما أدراك ما الحطم نار الله الموقد وما أَدْرَاكَ ما الحطم نار الله الموقد وما أدراك ما الحطم نار الله الموقد وما أدراك نار الله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 وما أدراك ما الحطم نار الله الموقد وما أدراك ما الحطم نار الله الموقد وما نار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 وما أَدْرَاكَ ما الحطم نار الله الموقد وما أدراك ما الحطم نار الله الموقد وما نار وما أدراك ما الحطم نار الله الموقد وما أدراك ما نار الله الموقد وما أدراك ما نار نار الله الموقد وما أدراك ما الحطم نار الله الموقد وما ما الحطم نار الله الموقد وما نار الله الموقد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 وما أدراك ما الحطم نار الله الموقد وما أدراك ما الحطم نار الله الموقد وما نار الله ما نار الله وما أدراك ما الحطم نار الله الموقد وما أدراك ما الحطم نار الله الموقد وما أدراك نار ما الحطم نار الله الموقد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 وما أدراك ما الحطم نار الله الموقد وما ما الحطم نار الله الموقد وما نار ما الحطم وما ادراك ما الحطم نار الله الموقد وما ادراك ما الحطم نار الله الموقد <تصفيق> وما ادراك ما نار الله الموقد وما ما الحطم نار الله الموقد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 وما أدراك ما الحطم نار الله الموقد وما ما الحطم نار الله الموقد وما أدراك نار الله ما الحطم نار الله الموقد وما أدراك ما الحطم نار الله الموقد وما ما الحطم نار الله الموقد وما أدراك الله ما الحطم الله الموقد